في القنوات الانجليزية فبفتح على قناة لقيت واحد محاور قاعد مع علماء فضاء وعد يشتم فيهم وده سفا وده ما ينفعش فبالتابع البرنامج لقيت ان امريكا كلفت رحلة للامر تصرفت فيها 100 مليار دولار فبيكلم فروزة تصرف ليه ده سفا قالوا له احنا اكتشفنا حاجة في الرحلة دية ولا مال الدنيا كله يسويها اكتشفنا في التركيب الداخلي للقمر حزمة من الصخور كشفت لنا ان القمر ده في يوم من الايام اتشاء ورجع تاني اتشاء ورجع تاني الله اكبر بيقول اول ما اسمعتك انا جننت ده الكلام ده قررته قبل كده اكتاب محمد ابن عبد الله عليه اللي نزل من 1400 سنة وكانت صنة القمر سبب في دخولي الاسلام دي ناس مش بصدقها جماعة مش بصدق ان الامر ممكن اتشاء هو الأمر نفسه مش آية هو الأمر نفسه مش معجزة من غير ما يتشأ هو عينك اللي انت شايف بها الأمر دي مش معجزة معجزة من أعظم المعجزات وانشق القمر اتشأ الأمر لسه عايزين إيه يا أهل مكة اتشأ الأمر لسه عايزين إيه يا ناس يا جماعه احنا لسه عايزين ايه امراض فتاكه ملهاش علاقه اتلسه عايزين ايه عايزين ايه عشان نفهم لسه لسه عايزين ايه كل ترم كل دفعه شاب بيموت في كل كليه ولسه عايزين ايه كل ما توقف شاب تكلمه تقول له في واحد لك ايوه لسه عايزين ايه كل ما توقف شاب تقول له حد كلمك قبله عايزين ايه انت لما بتنصرف عن العباده يا اللي عامل ملتزم ويا اللي عامله منقبه لما عشان الامتحانات والدراسه بتنسي العباده بتتقفل بقى قولي ايوه وخليك صادقه لسه عايزه ايه عشان تفهمي ان العباده ما تتقطاش انت لما سبت الدعوه عشان الدعم العمل حصل لك ايه ولما سبت الدعوه عشان انشغال في وظيفه حصل لك ايه ها قول خليك صادق مش ده انت اخطر قول وخليك صادق ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا رسايل عشان نفوق عشان نفهم ان شق القمر لسه عايزين ايه وان يروا آية آية يعني شيء عجيب انت شفت ان المفروض يقافك انت شفت ان المفروض الهيبقى حوج عليك قدام ربنا انت حصل قدامك الهيبقى حوج عليك قدام ربنا ان يروا آية يعرضوا العارض يقين بعضوا أعضى العرض الجنب الوش يمت جنب وشه وماشي ولا يرضى يمص عشان كtam في اخر الصورة ربنا ليوم يسحبون في النار على وجوههم هيبسحلوا على وشهم ليه لان وشهم اللي قلبوه لما الشاب اللي في الشارع يجي حد يديله حاجه ولا ولا الشاب اللي صاحبه يجي يدعوه مش عايز يسمع كلام دين ولا يقلب بالريموت على اي قناه اغاني تيجي قناه نص دين في النص يقوم نقلب مش عايز يسمع ده هيتسحل يوم القيامه دي جريمه دي اول جريمه ربنا ذكرها يعرضه ويقول سحر مستمر سحر حاجه ماجيك هو حاجه ماجيك ده حاجه ولا ايه ده كلمه مفره يعني لما واحد يحب يعبر عن انبهره بحاجه يقول لك ده ماجيك يا اخي ده سحر بيعندوا وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر كل حاجه مستقره الكون كله ماشي على تسبيح ربنا ما هيشغلوا حاجه مش هيعملوا ربنا بيقول لاهل البطل الحق جاي جاي منتصر منتصر وبيتحداكم ربنا بيقول لاهل الحق انتوا هتطلعوا هتطلعوا والحق هيجي هيجي ربنا بيقول للعلمانيين والشيعة والشيعيين والملحدين وبتاع القنوات القذره وبتاع بيقول لهم كلهم المنصرين بيقول لهم ولا تعملوا حاجة كل امر مستقر انتوا ولا سوا حشرات في الكون تقدروا تغيروا اي شيء اصلا وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر كل ولا غيروا حاجة واحدة مستقر ولا هزوا حاجة واحدة ولقد جاءهم من الانباء خواتيم سوء لصحابهم وناس مردت قدامهم وناس قدامهم وجاءهم من الأنباء ما فيه مستشر كان المفروض يتهنددوا يخافوا يترهبوا حكمة بالغة القرآن بلغ أعمق أعمق النفوس عشان كده بعده فما تغني النظر ما عادش في حاجة تنفعك لو القرآن ما فوقيش ما عادش في حاجة تقومك لو القرآن ما قومكش وبعد كده فتولى عنهم شوف بقى لو لا منهم يا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ويبدأ الصعقة القهربائية الأخروية الأولينية يوم يا دعو الداعي ست صفات للأخرى في القرآن في الصعقة الأولينية وستة في الصعقة الثانية اللي في الآخر دي اوميه يطوع الداه شيء النكر ده اول حاجه هيطوع ازاي انت تخيل هتصحى على صفاره انذار رهيبه في الكون كله ساعه ما شيء النكر يعني ايه يعني حاجه مستنكرة حاجه مرعبه انت مش عارف هي ايه بس انت مرعوب بس انت مضطر انك انت تسمع الكلام زي السراب مد البصر عارف عينيه البصر لا يمكن هجيبه بعنيك لا يمكن هتجيب اخره بعنيك بس مضطر تدخل انت مش عارف يحصل لك ايه بس مضطر تدخل انت معديه وداخلة كل واحده اخترتيها مستنيه لو يومين اختبت واحدة بس يعني حوالى عشر تلاف واحدة باستنيك على القنطرة انت نخلالهم انت شتمتيني وانت, ش... وانت نهبت ارضي وانت... طب اجتميني انا شتمتك شتمتيني انا ازيتك ازيني انا ضربتك اضربني ما عادش انفع النهاردة العملة بالحسنات حسناتك يا حبيبي انت عارف اللي يحصل وداخل ما انتاش قادر تتكلم زي ناس واخدين واحد ادخل المغارة دي ادخل المغارة ازاي وما يعملوا فيها إجوة بس مش قادر يقول لأ هيا بص في الحطة دي يلا أربط عنيك أربطها زيت وتعملوا فيها مش قادر يقول لا هو شيء نكر بس مش قادر يعترض زي النار إنها سأت مستقرا ومقامة قاعد قايم عذاب عذاب والعياذ بالله ماواكم النار ده المأوى ده لما الواحد بيحب يستظر تحت شجره يدخل في المأوى ده مفيش لا تفارق هي في كل الأوقات والعياذ بالله والعياذ بالله يعني هو عارف ولكن مضطرب يدخل يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم أول ما بيطلعهم هم يخرجون من الأجداث الأجداث اللي هي قبورة ضيئة ادي مش أي قبر يعني هو كان مخلوق تحت هو كان متعذب تحت وكان مقفول عليه تحت وكان منقطع الاجداث الحاجات اللي كان مقطوع عن أي شيء في الدنيا مقطوع عن أي امل في النجاة طلع من تحت الاجداث وهو كان مخنوق اصلا اول ما طلع عايز يقول الحمد لله بص اللي قدامه ايه ده, ده ده اللي كان تحت كان ارحم خشع ان ابصارهم عينهم هتتقطع من شده الرهبه من اللي هم شايفينه ايه ده خشع ان ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر ايه الجراد المنتشر الجراد المنتشر ده في كل مراحل الحياه وبتطبق في الايه دي الجراد يا جماعه من الجرد الجراد اتسمى الجراد ده بيدخل على اي غابه يجردها يخليها صحراء الجراد ده بيقطع مسافات رهيبه واول ما بيوصل لحل يوصل لحت خضرة بيبقى هيبوت من جوه بيبقى عامل زي المجنون عايز ياكل باي طريقه تخيل الناس اللي بقى لها في السنين تحت التراب طالعه زي المجانين عايزين عايزين لك اي طريقه عايزين ميه باي طريقه عايزين أي اي ظل باي طريقه والجراد لو حد يشوفه دائما ديوقت يخبط طيرانه تحس انه بيخبط طائر زي السكران كده الناس طالعه بتتخبط في بعضها والجراد الصغير اللي لسه البت بتاعه فائز تحت التراب بيطلع جناحه لسه ما تكونش قوي يطير يقعد يركب فوق بعضه يقعد ي... كأن الناس طالع في مشهد رائب كأنهم جراد منتشر مشهد المليارات وقفين كأنه جراد وقف في صحراء طالعين من تحت الطين من الأجداف الديئة الرهيبة الخنقة طالعين عشان يلاقوا صحراء يخرجون من الأجداف كانهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع بلحقوش يفكروا ما فين وإن الحر ده وإن الصحراء دي مهطعين الهطوع اللي هو مالة رأسي للأمام وتبرئة العين وتصويب العين لحيت حاجة محددة والسعي بقوة تجاه هذا الشيء ما هوش قادر زي ما واحد يحصل في بيته حريقة مثلا فهو بيجري عايزين قزولاده اللجوة بأي طريقة شكله مفزوع مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عصر اليوم العسر ده عسر يعني ايه ولاده متعثره يعني العيل مش مش عارف ينزل العسره هضم يعني الاكل اتحبس في المعده ومش عارف ينزل مش عارف ينزل للامعاء عسر يعني حاجه ما فيهاش مخرج حاجه ما فيش فيها امل في النجاح ما لهاش باب يتخرج منه نهرب منين ونروح فين هو اليوم ده ملوش اخر ولا ايه هذا يوم عسر وتخلص اول صدمه كهربائيه في الصوره عشان نبدا في ضربات القضيه ايه الضربه ايه فكره الضربه القضيه دي صوره نسميها عنوان عنوان يعني خلاف اي من الايات هنسميها الضربه القاضيه صوره الضربه القاضيه صوره ان لما عقوبه ربنا بتنزل انتوا فاكرين ايه ده ربنا بيقول ولا قد انظرهم بط ان بطشنا من من الله انتوا عارفين انتوا بتعملوا ايه انتوا انتو متمردين. انتو متمردين على الملك ده ده الايات بتقول ولا قد انظرهم في المجتمع ده الله اللي بيحصل في المجتمع ده مش معاصي ده فجور ولا عند بالله اللي بيحصل في المجتمع ده جريمه والسكوت عليه بدون دعوة الى الله جريمة اشد منه يا جماعة الضربه القضيه الاولى اول ضربه قضيه نزلت على الناس ما احتفروش فربنا خلاهم ابره كذبت قبلهم قوم نوح كذبت اول كلمه في كل قصه كذبت قبلهم قوم نوح كذبت عاد كذبت ثمود كذبت قوم لوط ليه كانهم مدرس ماسك طالب وقبل ما يضربه بيقول له فلان ما ذاكرش وشوفت عملت فيه ايه فلان إيه عمل فيا كذا وشوفت عملت فيه ايه فلان ما حلش الواجب عملت فيه ايه ده هيعمل في ايه في ده هيطلع في الاخر قبلهم قوم نوح. فكذبوا عبدنا وربنا جايب لك القصص بالترتيب التاريخي الاول نوح عاد سمود الترتيب التاريخي ليه بيقول لك انا بس ردهلك في حد ثلاث في استثناء انت ما فيش استثناء هنا المعاملة دي ما فيش فيها استثناء فكذبوا عبدنا